فلم نجعل له عينين ورسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدريك ما العقبه فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة